وَقُلْ خَسَأُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكموا ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبتموا في الأرض عدد سنين قُل لَّبِثَ اسْمَعًا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَانِدِينَ قَالَ إِلَّا بِالْكُتْمِ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ